أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُ ذَوِيعَدِلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يوعظ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 من المحيض من نِسَائِكُمْ إِنِ امْتُمْ فِي مَوْتِرٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا إِلَى أَنْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ